بسم الله الرحمن الرحيم يا سر موقع إسلام أن يقدم لكم هذه المادة ومن يطلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 وردي جنوايت نيقش وردي جنوايت ويان عذير هات نذسلاه نذ على أنه الكل يتفق على أن الزواج رمز جنة النعمة من نعم الله عز وجل امتنا بها على البشرية عامة كرم زصلاح عز وجل البشر مرة ثم يكرم زيت منصر من خاص الزواج نعمة يا أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل إن الإسلام قد جعل من أعظم مقاصد هذا الزواج وإنشاء أسرة مسلمة وبيت مسلم. شين الدين وغنغو إمرشمني وها. من مدمش الإنسان لأجل ماذا؟ لأية نية؟ ودمش لأغراض دنيوية؟ نغريحقشن المطالب دنيوية لا. وإنما الزواج في الإسلام له مقاصد وغايات عظمة. عن المقاصد شان الغايه في قرانين منها اكسار سواد الامه وانشاء اسره مسلمه وفتح بيت مسلم يعبد الله جل وعلا ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هدي هذا من اعظم مقاصد الزواج في الاسلام ويمتد الاسلام وتمتد يد الشريعه الغراء الى هذا البيت والى هذه الاسرة الى حتى جعلتها مملكة ايمانية وجعلت الزوجة هو الملك الاول لهذه المملكة والمدبر لشؤونها والذي يسير شؤونها كلها اذا ايها الاحبة في الله الزوج في هذه المملكة ملك الاسرة المسلمة الدين النغوة الجيشيمن الشارعنغ لم تتركها هملة لم تتركها سدى وإنما حفتها بأوامر ونواهية وآداب حتى جعلت من هذه الأسرة مملكة إيمانية ويحكما للمملكة الزوج هو الملك الأول في هذه المملكة وهو المدبر والمسير لشؤونها فالزوج مسؤول عن هذه المملكة هو المسؤول الأول في الدنيا وفي الآخر عن هذه الأسرة أما الزوجة فهي عكس ما يدعيه دعاة الانخلال وعكس ما يدعيه دعاة الفسق والفجور من أنها متاع من أمتعة البيت إذا شبع منها الزوج ها انضار تواني وعروع أمويقا دعاة الانحلال أمو القنا الشيوعيون اذن الاشتراكيون العلمانيون ذن لا دينيون ذن نحن من الإسلام قرش قدمغة للإسلام مظلومة قدمغة للإسلام مظلومة قام آيات من الإسرائيك مشتفيرين داري في الله عليكم أيها الأحبة في الله من الذي كرم المرأة غير الإسلام هل من قانون فوق الأرض هل من شريعة هل من نظام كرّم المرأة غاية التكريم مثل الإسلام رحت غالغر الذي يدعي الحداثة والتقدم والازدهار والتطور رحت غالغر مش جنت مغاه جنت سلعة رخيصة عرنت في الزناقة ونحنا رجل إشعار تشكلي تجمعات ونحنا رجل إشعار الشغل وانزانت تجمعات ونحنا رجل إشعار تموين تجمعات ما علاقة تموينك تجمعات ولكنها بدللت حتى صارت سلعة رخيصة. كيف فرنسا كنموذج نعمل. ايه مثل غتيرين دي فرنسا السنين هل حتوان زيش فرنسا تنادي بالتقدم تنادي بالازدهاب تنادي بالحضارة نكرم مغاد شو ما فعقرم على ان ثمغات تحكم فرنسا نغتمغات توقات توقات رئيسة حكومة دي فرنسا لا عمه في تاريخ فرنسا كلها هذا كنموذج الاسلام كرم المرأة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 ما استهدف من قبل أعدائه في شيء أكثر مما استهدف في أسرته المسلمة وذنبوشا نحجت عزماند غاس وذين ديروميين تتصوين عزماند غاسا كموم خنالا غشن دايد عني شن الأسرة المسلمة سنا العارنت يوم غارين، ها سنا الصوف أنذيرين، سنا الشباب، سنا الزواج والزوجات، أرضي عن الأسرة المسلمة، وبالتالي إذا ضاعت الأسرة المسلمة، ضاعت الدولة المسلمة، وضاع المجتمع المسلم، وضاعت الأمة المسلمة. لذلك أيها الأحبة في الله، هذه المملكة، ها صانها الإسلام أيما صيانة. وجعل لها دستورا تمشي عليه أيما مؤسسة وذنبشنا المؤسسة تنشأ فوق الأرض إلا قانون داخلي إلا ترغس برنامج مسطر كذلك مؤسسة الأسرة جعل لها الإسلام قانون داخلي وبرنامج تسير عليه ليصلح حالها في الدنيا وفي الآخرة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 بعض الامراض التي استهدفت العلاقات الزوجية وخمق هذه العلاقات الزوجية العلاقة وايزك وتمغاث النص زي العلاقة تمغاثك زي وايز رميني او ظنهارا أغلب الأسرة المسلمة شخصها العلاقات الزوجية والله الذي لا إله غيره أكاد أجزم أن أغلبية الأزواج إلا من رحم ربك يتعيشك سمغاهني لأنه يجزي الخرخص غيمات وها يجزي النفقه يجزي الصونان جمعيك سوريخسني الزوجية وها من سمع لك يوفا إليك أنتك الشاك التذكير غاب ولا حول ولا قوة إلا بالله خطبة اليوم أيها الأحبة في الله نصائح ووصايا للزوج المسلم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 ويحكم جارج الزمغا هنش ودكوار ورد باباش وردو مات ورد الزجع عزيزيش ورد جديش وإنما المسلم ودستذيب حد تغربوا النص أغربوا النص الأسران تستويارة النص نعم ربنا جل في علاه إننا مريقعوا من غضا مقرن إننا مروقعات المشاكل الزمقرن فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ولكن المرمع أرغيرين وغيرين مبردي بالله أما المسلم وكما كان رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم يحل مشاكله بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم ولكن متى مرمع مغير الشيء كأزواج كزوجات ما استصر حق سواء غاري الحق غاري حقا غاري عمر غالإسلام قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ذنة ربي ذنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم غاري يحكم ربي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذسقاب الوقت وجشؤور وقت النير كمربي للنبي جاري الدم غاهينو نسوا قال وقت الجمر وقت النيح نتاس واثقاب كل نوايزنا مهكم هذا شرع الله وهذا دين الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد حرجا مما قضيت ويسلم تسليما وجند غربي للنبي وحا لا يختغل الدور ثم انا ارضى رحشت محرم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 ومن اعرض عن ذكري اي احرض عن ديني وتلاوة كتابي والعمل به فان له معيشة ضنك قال اي عيشه ضيقه غير ان القرآن قران سعرو غير ان وورن النبي صلى الله عليه وسلم سعرو غير اتخذ وهم كم جارنا وخص السياره ذرن ابشر بالضنك ابشر بذكر الرزق ابشر بالفقر أبشر في المشاكل، أبشر في الأمراض، أبشر في الأمراض، أبشر في رحم ليل ونهار، أبشر في مرة متوهات رجيم. ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنته أيها الأحبة في الله عرفنا الداء فأين الدواء أقل سن الدم يعني سن من غسي ونغ المشاكيلة نسين من منا نعيش جن الحكم عمان في القضايا الطلاق نسين من منا نعيش جنتا مغات تسقية زايد تسق مغات نسين هذا كذا سنين نسين بعد النبي صلى الله عليه وسلم إيمان الجوع كنري الدواء إيمان الجود غير سناريس أصل الخزن دواء هذا شيء هناك تحت بوشته هذا شجع الدواء أين هذا المؤمن أين هذا المسلم أين الذي يداوي زرع؟ فقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة في الله أتساءل من على بار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سؤال يجب أن يترحه كل منا على نفسه ما حظ الإسلام في بيوتنا ما يرغب الإسلام في بيوتنا ما يرغب أو القرآن في بيوتنا ما يرغب قرآن في بيوتنا ما يرغب ما مرتبة الدين في ترتيباتك العائلية؟ يتجبنادم البرنامج، يتجمني غير سعد الصيف، يتجمني غير خيم، يتجمني مش غير سعد وآثار شفان ولكن ما يرعى الإسلام؟ ها يراع عن الإسلام؟ اراع الدين ذي دي الترتيبات هنا بندمس وجد يورا نعم وهذا شيء نحبو سجد شا ولكن ما تراعظ الاسلام صاعد الدين عبادة تتقرب بها الى الله عز وجل نحسد قد صهرة حية اتساسر عباد الله اتحرش دي مسر من اتحرش نجاني مزيان بدعوة ميمة مغاري يورا مغاري الجنزة لا اله الا الله لا هل هذا عذر هل هذا كلام يقال هذا كلام يغني بطلانه عن ابطاله وفسده عن ما مغنى النبي صلى الله عليه وسلم حجا موران اجحي العاش على القول الراجح من اقوال العلماء يوم يجحي العاش نوران يجحي العاش للجنائز نشين ما امة رسول الله ما امة الشيطان وابليس نشين ما امة القرآن ما امة المعازف والطرهات تين تينشين من العناء من اقتفى اثر رسول الله نذن اقتفى اثر الشهوات واثر النفس واثر الشيطان انت فيضر بقناه ولا تتبع خطوات الشيطان من يجد الدين الخير لا ينقطع من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف حالنا مع الصلاة مع العمود الأول لهذا الدين أبلا رغيك سين دين جن الصلاة عمود الدين أخذ غرض السك تحناش ندرس التوقيع كذلك الصلاة أم ندرس الدين تعفي غاوة من تير الصلاة الدنيه وايك مر ما مش نتجب الله عليا الأزواج تورك الأزواج من السلام زواله بالله عليكم ما مش تجس الصلاة زينش كزوج ثم غاري ثم غاه كزوجة بالله عليكم ألا نراجع أنفسنا شاي يا زين قاسي كم غريم واضج شاي يا زين قاسي كم غريم واضج شاي مو اندس من الكرزوت شاي مو انتم ما بين النشوان ورحلك بالصلاه واصبر عليها انت بن الله عليه وسلم الى الامه الى ان الله الارض ومن عليها اه ترى ربما ولكن بالله عليك ايها الزوج شحر مو انتم في الغه دتني ما زوج الظهانه غاز ما تزود جذر عصاني غعاز مين تراجد واتزود جذر مغاض؟ مين ميسقي ملغة تلفزيون تستعدوا ذر كم مرة سألت زوجتك وهذا حقها عليك وذر حكمت ذر حكمت مغاز تاسي توايز أنه أتيه مصلا أتيه في كل وقت وحين حارش تمسي مجمع هني بجدك على تمسي تمسي قتلين اخسو تغير حارش قتلين وامره بالصلاة واستبر عليها بالله عليكم شحان العزواج إنه سن غير في جهاز نزيدا أما إنه سن ويجر في جهاز الوقت ويجر من السرعة أن نسأل الله عز وجل أن يوقظ الهمم في نفسه تسيد ربنا العمات نزيدا ويجر يا الله هو الله الذي لا إله غيره الإنسان يتسلحى والله العظيم يتسلحى الإنسان تسلحى ترترف عرب عرب دار نتل إمام غير في جهاز زدك ساعة عشر عشر بالله عليكم عليك دي تسغاري الجنزيف تاع دي الجنزيف تاع شحات في ثم بالله عليكم وان غرض القران وان غرض فخلف من بعدهم خلف اضاع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا اتعلمون ما هو الغي يا شرف دقه وره ربد سن من عن الغي ربد قه من الغي وهو الراجح من اقوال المفسرين ذي غزا ذي سبيذية ذي ذم ذي رجيح مسحب جهنما وإزاي سغيثون الذين اضاعوا الصلاة فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة قال سعد بن ابو وقاص وابو الدرداء وعمر بن عبد العزيز كما اورد ذلك المفسرون اذا لها اي اخراجهم لها عن وقتها رفيجا الصفرة من استيقير وقت من يعنونك أضاءت صلاة نعم منش السوسة ضربة إغزة نرجع ذي زمن السيرين سحر جلنا زي سعيد يوم القيامة أسأل الله عز وجل أن يعافينا اللهم آمين أيها الأحبة في الله شحال زين غيت حنغم غات كارد كارد زد رفيجا كارد زد رفيجا شحال بالله عليكم ان جاوبوا خنا وذرا حكمت مغات تا سيذ ذرا حكمنا ستاتاي انه ستات غد درفجاه وين سقابو تسكلو حريز وين سقابو كنهايك ما شمدل نهارك مرشمدي تماره لا نهار يوم القيامة ولا غنستف في جهنم يوم القيامة ستتعلق برقبتك وستحاسبك بين يدي الله جل وعلا خل حقوقاً من مرة السن يصير بحسب نفتك خبره لتحاسب النش لأنك تغيس ولي القاشع في الله عليكم أيها الأحبة في الله أيها الزوج صارح نفسك كم مرة كانت غضبتك في بيتك لله جل وعلا شرموا ينخيق نش الأزواج ولكن انخي أذري خيق وخيق لله لله, لله. هو ذي الدين هو مرة الدين فهي تغيران غدّين جاهدون عن التعاليم الدين لكي أنتم سيرين تنزيانين الدين هو أنه أذبع الغير غنوجة في الصغير القرآن وهذا الدين وانيتع الدين أدال في غذف أخطام غنوجة جلسين اختارة الزجل وهذا الدين أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ثم أخيق أخيق من خيق نشين ديته لنا ليس هريم وانستوغا ذي الدين غنغنشين يعني غضبة لله ما نتخيق نتكابريا نقيم الدنيا ولا نقعدها ما في غامشي وجد ما في غامنسي وجد ما في غار رضواء صبا ما في غار رضواء طلانشا اذق من واجج احد ولكن بالله عليك ايها الزوج تخيق اغتمغات لنفسك والاصل في المسلم انه يتخيق شدثين دأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقول عنه امنا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين من تقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم لله بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنكد في وايق يقارس هل عندكم من شيء ومن شان وايق كانت تفضل يقارس قزمه في روايات كثيرة شيء ما يعني تردتها في ميني تترحيت الله أمزوا أن زمهم بعد يروح للشمين لكي يجبزرهم لسدات لأن المشاكين يجب أن نحجز و ولكن حالنا غير ذلك الله عز أن يجعلنا ممن يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليه ولكن كم غضب غضبناها لله عز وجل بالله عليك حرم ومني أريد أن أعيز المرة كل متزوج حرم أن تذفذ نغذوذ فضل وفي قطم غذج وشخيق خذ غاضب غضبت لله ومعنى غاضب هو جذك غي غضبت لله و جذك رعب خسر حسده و جذك فار جذك الزجيران و جذك فضلت أحدان و جذك مراري نجد أخبائي و إذن الله من غذك التمغى غضبا خيق الزاخر وكي تسير ذنها يكمل شحارمان تغتل الله وكي تسير ذنها هو الزج وكي تسير ذنها جارة الزج كم مرة شحارمان لا بجمع إلا من رحمه ربك بل كم مرة غضبت غضبة لله وخاصمت زوجتك من من انه في تت بغوا ها سي جوار الروض وتدوه النيمه ما نكونا فنرا وقت ملي حذير يضعها اللي دغ تجمد خان تو في تت بغوا تهردك التجاس وتنتهي الحلاي اختواتي غومسرم تمغاهوم ترم وتدي له هو همو وتغي وتغيم تهردك التجاس همو وتغي, وتغي حتى غزق هذا هو ديننا شحرماتوا في تمغه همو خيق اخي قنفي ما يم حبي الخيق خيق, خيق خم لأن الخيق تضارب. لأنه وحكيت منا من الناس يضرب وجمينا مني غنش لا وحكيت منا من الناس يضرب بالله عليك. أليس هذا دين؟ ونتموه جد نعم إنه دين. ونتذ دين خسر الإنسان أليفنا تدعنت الأسرة على منهجه على هذه الشريعة بالله عليك أيها الزوج. ونيرشني تتذكر بس ديتمس. آه ونيرشني تتغذير وصل الأسرة. بالله عليك حريموان ان هيتام غات ريتام غا نخدمي ما تديروك سان ان يريدها يفصص الدهان ارود الزلف ني فرا فونارا حريموان دات روح يا دار الربي قول احرام قال لا اله الا الله اول اثنين داشيني وقشناومه اقش هاشلو قوا جيبو له مال اشنومه ماشي هو جيبو له يا حرم يا حرم حرام نصم قاعد يعيش نكيرك سن نرتعيش كديسريفن أدقمة منس الحالة نسواء نفس النضان نزيري ضحاني زمان ضحاني غسونا رواتقين محجب هذا يحرب شهر أيها الزوج الذري نصم غانش الحالة يق لله عز وجل إني إذا سود أنت تكذب الدين روح يا ضار رضنم إذا يمر ربيذ النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة أمرتها أن تستر نفسها على كل من ليس بمحرم كم مرة أمرتها بالحجاب الشرعي ما حريمون إذا استنقوا أنه قببني زيان إنهم قببني زيان قببني واجبو ذي الدين قببني زيان على كل جهة وطريق واجبو ذي الإسلام وإني حجاب التبرج وإني وحي قبر أربية وإذن النبي إنهم تستنقوا الحجاب الشرعي ما هذه هذه كلها حقوق للزوجة عليه، والله لمن يمارس الحقوق أن الزوجة أذن حسب أن يوم القيامة تورد نهارا ما لهم إذا ستذسق نهارا ما له ندرس هذا ولا سرحد ولا شيء تعجبه أحد ولكن يوم القيامة هذا السن يصير ربي حسب استقباره ليحسنيش إني يس يستقبر ليهني لينش ميم لأن أنت تغيز وريني النشاء تغيزار ريع مصر وريني هير النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حتى قال والرجل راع ومسؤول عن رعيته وقال كما في السلسلة الصحيحة وصحيح الجامع إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين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 لا تتنازل عن حرف من لا إله إلا الله لا تتنازل عن حرف من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر أمر سالمعروف تنهي ادخل المنكر وخغيري دور دور تسري ذا سي الناس فيه شرك تسجد سنحش تبغاتي لاربع تنهي نحق للمكة نحق للمزيدة نحق سيدي علي حسنية نحق للمحق عام 10 معروف سنهي الخرمونكا ان يسواني تقاد الشرك واني تذ الشرك ما رش غير خسم وتعتقد تشمياوي غير الكفر والعياذ بالله احتمرت فيهم تم غاد زيت يا شمو كتب الدخلان تينا الصغوجوها يشتبح تذاب وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تقع هنا تسبيحهم شحن مغارم قارش قاموكا من غتاس أقدن لي متشنج أتبدت دعهموكا أتذخموكا يا أخي مرثي الغيوني توها هو نتدش غاتلي غات صحح العقيدة صحح المفاهيم سلم ذلثم غاتن لي إن يسقط إنك تسبح تذاب مين أمي روحن دهنني تني ما قد خدمك المراك الموتني من التويل على أنهم كمرثى سخلان تينا أذل متنجذن لا إله إلا الله نصحح عقيدتنا ونصحح عقيدة زوجاتنا ونعلمهن أمور دينهن النصيحة الثانية أيها الأحبة في الله إياك أن تكون قدوة سيئة في بيتك غاكتير قدوة سيئة في بيتك اخسن غصن على أن نشيل الأزواج قدوة تم غزراك مش غزراك يدش غزراك غاكتير قدوة سيئة وممكن غاشتير يرفض وسيا. عم ما تودس قارث مغسل كاس إني بعد المستن روحت زد جد. الدس جنهاش تسقيم سرح ذان غوبلون تعلد روح الصلاة. هذا هذه أسوأ قدوة. أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أفا تعقلون. وان حين مشى في ضرب تذكرون أفلا تدبرون ان الا لا تعقلون يعني اجون انتم فلا تعقلون تمام ودرت في حياتي تمام فاعتكلو تجيخنون بالترام كان اسود واش عبد برك في الصلاه شقيت ساعه في البالون ندير قهوه تاع الظهر هذا العصادر مغادر العشاء كانوا شي تمغال ويتفرش ديال الافلام شكات تاونش رحمه سنه قيم غش الزرغيدان غالافلام غال كانوا شي تمغال ويتفرش زي غنوش إش قاعد تنتن غنوش دي, دي لا إن أي قدوة هذا مش كل أمر بالمعروف إنه هي عن مُنكر غيرين دي تذرين بالله عليك إش قاعد تنتن القحجة صارح النم ويتغيمك ليرفسن مما مني إش كيف السغطني مغارين متن مرة أما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الجامع لأن يطعن أحدكم بمخيت في رأسه دع بزجفة وايد كان ذو بزجفة يجينا ذي تعسير رب رسول الله عليه وسلم هذا يذكيسين يا ذي السلف خير له من أن يمس مرأة لا تحل له مين غصغش في السن مغارم مدن أيها أي قدوة هذه انت في صراب قرن يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون قاس يمش وسخارق قاس يمغه ويخارق مريو زخش حس قالس يسقو ذي جم إش كترقور ذي كودن ما رزغرت قالس ابنذي لا إلى ه إلا الله هذا سبنذي روحه وجننش إش قل عذو وجننش أي قدوة إياك أن تكون قدوة سيئة في بيتك غاكر القدوة سيئة في بيتك لأنه سواء أنت مغش نغطاوش مريش ذيك شن حشد قد تحمل ذل إثم نش ذل إثم ينطقي جنوانش من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها اجر يوم يوم من من ينقص من اجورهم شيئا ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة من غير ان ينقص من اوزارهم شيئا اسأل الله العظيم ان يبصرنا بعيوبنا اللهم بصرنا بعيوبنا اللهم فقهنا في امور ديننا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 وانزعها اللهم من شرارنا اللهم اصلح علماءنا وولاة امورنا واصلح زوجاتنا واصلح اخواننا وابناءنا وابناء المسلمين عامة اللهم يا ربي ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العالي والفخر الجليل سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالف عن نهجهم وطريقتهم يا اكرم مسؤول ويا خير مأمول امير المؤمنين الملك محمد السادس اللهم اره الحق حقا نرزقه اتباعه واره الباطل باطلا نرزقه اجتنابه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 اللهم اصلح زواجاتنا واجعلهن من الهداة المهتدين اللهم يا رب املا بيوتنا بما يرضيك عنا اللهم وفقنا للعمل الصالح وصالح العمل اللهم سر الاسلام والمسلمين واذل اللهم الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين هذا وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وأن يثقل به ميزان حسنات والدتي إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم وبارك على الحمد محمد واقم الصلاة